رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَادِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعْزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيَمْ سَيِّئات وَمَن سَقِطَ السَّيِّئَاتَ يَوْمَئِذٍ سَتَقْدِرُ إِنْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْجُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَادَوْنَا دُونَ لَمْ ومن مقتكم أن فتكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفون قالوا ربنا أمثنا سنتين وأحييتنا سنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى بَأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَانَ الطَّوْلُ وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ كَبِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله يخلقين له الدين ولو كرد الكافرون وفي الدرجات يلقي روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاف يومهم باردون لا يغفى على الله منهم شيء لمن لله الواحد القهار